فإذا أردت النجاح فاتصفي بهذه الصفات إن كنت صادقة في البحث عن استعادة فأنا أدلك على الطريق وكلنا يبحث عن استعادة والله لن تجد استعادة إلا في طاعة الله إلا في الحياة مع الله وفي مرضاته السعادة في التوبة والأوبة وفي الاستغفار من الحوبة ستجدينها في دموع الأسحار وفي مصاحبة الصالحات الأبرى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 ويفرح بمن أتى وهو قريب من, من دعاه حليم كريم يغفر الذنب ويستر العيب اطرقي الباب وسيفتح لك سيري على الطريق ستشعرين بالفرق العظيم وسترين النتيجة بنفسك اللهم احفظ فتياتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم دل الحائرات وانقذ اللهم الغارقات اللهم من حادث عن الطريق فردها إليك ردا جميلا اللهم وفقهن لثوبة النقوح واستقامة على الحق يا رب العالمين اللهم اغفر ذنب المذربات واقبل ثوبة التائبات وفرج حم المهمومات واكشف كرب المفروبات اللهم ثبت الصادقات واجعلهن راضيات المرضيات تقيات نقيات الخافيات اللهم حبيب لهن الإيمان وزينه في قلوبهن وكره لهن الكفر والفسق والعفجان واجعلهن يا ربي من الراسلات اللهم من أرادنا وفتياتنا بسوء فاشقله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم زين فتياتنا بالإيمان والعفة والحياء والحجار اللهم حبب لهن الحجار وكره لهن تكشف والسفور وفقهن لخير الدنيا والآخرة يا عزيز يا غفور اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا بعده تفرطا معصوما استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين